بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ اليوم مستعينين بالله سائلين إياه التوفيق والتسديد والعون في قراءة الجزء السارس والعشرين مع تفسيره من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم سورة الأحقاف مكية من مقاصد السورة إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار التفسير حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم من بالغة منها أن يعرفه العباد من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى امد محدد يعلمه الله وحده والذين كفروا بالله معرضون عما انذروا به في كتاب الله لا يبالون به قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السنوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو اثاره من علم إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق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 ومن اضل ممن يدع من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها لها فضلا أن تنفعهم أو تضرهم من فوائد الآيات الاستهزاء بآيات الله كفر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 فانهم إذا حشروا يوم القيامه يكونون اعداء لمن كانوا يعبدونهم ويتبرؤون منهم وينكرون انهم كانوا على علم بعبادتهم اياهم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 قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 إن التبع إلا ما يحيه الله إليه فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يحيه وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذاره. وقال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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا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 لا نوعي الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الاعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نآخذهم بها وهم في جملة أهل الجنة هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق فقال والذي قال لوالديه أفل لكما اتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الاولين والذي قال لوالديه تبا لكما اتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلاك, هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به إن وعد الله بالبعث حق لا مريك فيه فيقول هو مجددا, فيقول هو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه لا يثبته عن الله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 أَرْبَعَةٌ الفريقين فريق يَعْلَمُ وفريق السعير مراتب حسب فِي فمراتب مَنْ يَعْلَمُ درجات فِي ومراتب وَمَا النار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 ليعذبوا فيها ويقالوا لهم توبيخا لهم وتقريعا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فيها من الملذات أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي من فوائد الآيات بيان مكانة در الوالدين في الإسلام بخاصة في حق الأم والتحذير من العقوق بيان خطر التوسع في ملذات الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة بيان الوعيد شديد لأصحاب الكبر والفسوق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 معه غيره إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال له قوم أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا لن يكون لك ذلك فأتنا بما تعيدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قال إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا علم لي به وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما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 فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليهم فلما جاءهم استعجلوا به من العذاب فراوه سحابا معترضا في جهه من السماء متجها لاوديتهم قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر قال لهم هود ليس الامر كما ظننتم من انه سحاب ممطركم بل هو العذاب الذي استعجلتموه فهو ريح فيها عذاب مؤلم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 أسماء يسمعون بها وابصارا يبصرون بها وقلوبا يعقلون بها. حسن؟ حسن؟ هل إذا كم بس أودي عن غرفين؟ Thank you.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 فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه وجعلنا لهم أسماء يسمعون بها وأبصار يبصرون بها وقلوب يعقلون بها فما أغنَت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم إذ كانوا يكفر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 اطلعهم ربهم عليه منه اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرا فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك اهلكهم الله العاقل من يتعظ بغيره والجاهل من يتعظ بنفسه وإذ صرفنا إليك نثرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي واللو إلى قومهم منذرين واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليه فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى نتمكن من سماعه فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى قومهم منذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا لهم يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة عنده الله هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق المستقيم وهو طريق الإسلام يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قوم أجيبوا محمدا إلى ما دعاكم إليه من الحق وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما عليه إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن لا يجب محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب أولئك في ضلال عن الحق واضح أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أي يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير أو لم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء بلع إنه لقادر على احيائهم إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز عن احياء الموتى وَيَوْمَ يعرض الذين كفروا على النار النَّارِ هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تَكْفُرُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كفروا بالله وبرسله على النار النَّارِ فيها فِيهَا وَيُقَالُ لهم أليس هذا الذي الَّذِي تُشَاهِدُونَهُ العذاب حقا؟ أم أنه كذب كما كنتم تقولون في قالوا بلى وربنا إنه لحق لهم ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله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 رسالة ترهيب إلى الانس... الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه الصبر خلق الأنبياء عليهم السلام سورة محمد مدنية من مقاصد السورة تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين التفسير.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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداءه حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فضربوا رقاب لهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل فتستأصلوا شوكتهم فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرة فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المني عليهم بإطلاق صراحهم دون مقابل أو مفاداتهم بمال أو غيره واصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداومة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 في الآخرة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنشكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل اعمالهم والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك وأفضل الله ثواب أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسولهم من القرآن لما فيه من توحيد الله فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها افلم يسير هؤلاء المكذبون في الأرض؟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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الانعام لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم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 إذا أردناه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم هل من كان له برهان بين وحجة واضحة من ربه فهو يعبده على بصيره كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا ما تمليه عليهم أهواءهم من عبارة الأصنام وارتكاب الإثم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسِن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذلة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقو حميما فقطع أمعاءهم صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره والشناب نواهيه أن يدخلهم فيها فيها انهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعما لطول مكث. وفيها انهار من لبن لم يتغير طعمه وفيها انهار من خمر لذيذة للشاربين وانهار من عسل قد صفي من الشوائب ولهم فيها من كل انواع الثمرات ما يشاءون ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها هل يستوي من كان هذا جزاؤه هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها ابدا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 حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا تجاهلا منهم وإعراضا اولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصلوا إليها خير واتبعوا اهواءهم فأعمدهم عن الحق والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير وألهمهم العمل بما يقيهم من النار فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فان لهم إذا جاءتهم ذكراهم فهل ينتظر القفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها فقد جاءت علاماتها ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم mm <laughs>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 اختار الأحمق أن يكون كافرا بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم قبل القول والعمل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضية ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت فأولى لهم طاعة فأولى لهم ويقول الذين آمنوا بالله متمنين أن ينزل الله على رسوله صورة تشمل تشتمل على حكم القتال هل لا أنزل الله صورة فيها ذكر القتال فإذا أنزل الله صورة محكمة في بيانها وأحكامها مجتملة على ذكر القتال رأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النقوص عن القتال والخوف منه طاعته وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا معروفا لا نكر فيه خير لهم فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في إيمانهم به وطاعتهم لأن كان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم ويغلب على حالكم إن عرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولكن المتصفون بالافساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن ابصاره ابصار اعتبار فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهل لا تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتاملوا في ما فيه فلو تدبروه لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومناهم بطول الأمل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم ذلك الاضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله من الوحي سنطيعكم في بعض الأمر كالتطبيط عن القتال والله يعلم ما يسرونه ويخفونه لا يخفى عليه شيء فيظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت, أر... قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع أو بمقامع الحديد. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحادث الله ورسوله وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل ويحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله فأبطل أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضعاهم هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين ألا يخرج الله أحقادهم ويظهرها لا يخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق من فوعد الآيات التكلف بالجهاد في سبيل الله يميز المنافقين من صف المؤمنين أهمية التدبر كتاب الله وخطر العراض عنه الافساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم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 والكاذب إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم إن الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن دين الله بأنفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين انه أنه نبي لن يضر الله وإنما يضرون أنفسهم سيبطل الله أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن تبتذر أمرهما وتجتنب نهيهما ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار فليغفر الله لهم إن الذين كفروا بالله وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة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 من منه وتفضله إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو فلا ينشغل فلا ينشغل بها عاقل عن العمل للآخرة وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقص ولا يطلب منكم أموالكم كلها وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الانفاق في سبيله فترك طلبها منكم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 يطلب منكم انفاق أموالكم كلها فمنكم من يمنع الانفاق المطلوب بخلا منه ومن يبخل بانفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع على نفسه بحرمانها ثواب الانفاق والله الغني فلا يحتاج إلى انفاقكم وأنتم الفقراء إليه وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم بل يكون مطيعينه له. من فوائد الآيات سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم الاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين تأييد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتسديد من رفق الله لعباده أنه لا يطلب منهم انفاق كل أموالهم في سبيل الله سورة الفتح مدنية من مقاصد السورة ذكر الوعد الإلهي بالفتح والتمكين لنبيه وللمؤمنين الصادقين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 وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجريه من نصر وتأييد ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤخذهم بها وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة وإبعاد المهروف Вот. وإبعاد المرهوب وهو واخلته بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله انه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته فعاد الدائرة العذاب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 رسوله وتعظم رسوله وتجلوه وتسبح الله أول النهار وآخرة من فوائد الآيات صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمأنية والثبات خطر ظن السوء بالله فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ما عاهد عليه الله من نص من نصرة دينه فإنما ضر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه فالله لا يضره ذلك ومن أوف بما عاهد عليه الله من نص من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة سيقول لك المخلقون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله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 عليه شيء من أعماركم مهما أخفيتموها بل ظننتم أن لن الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ليس ما اعتذرتم به الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه بل ظننتم أن الرسول بل ظننتم أن الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم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 للكافرين بالله نارا مستعرة يعذبون فيها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 سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الفدائية لتأخذوها اتركونا نخرج معكم لنصيب منها يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الفدائية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر كلهم أيها الرسول لن تتبعون إلى تلك الغنائم فقد وعد الله أن غنائم خيبر خاصة أن غنائم خيبرة خاصة بمن شهد الفدائية فسيقولون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 كل من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إن تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجر حسن وإن تتوالوا وإن تتوالوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليمة قل أيها الرسول للذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم ستدعون إلى قتال قوم أصحاب إلى قتال قوم أصحاب بأس قويا في القتال تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير القتال فإن تطيعوا الله في دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسن هو الجنة وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جمنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ليس على المعذور بعمن أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله ومن يطع الله ويطع ويدخله جنات تجري الأنهار من تحت بصورها وأشجارها ومن يعرض عن طاعته ما يعذبه الله عذابا موجعة نقي نتوضى نصلي نعود إن شاء الله يعني يا أبو حبيبه لو أنخذنا بمذهب أن الجمعة تجوز وقت الضحى الإمام الخطيب موجود والمؤذن موجود ومن جمعنا أربعين واحد من جمع أربعين واحد في فوق نايمين يمكن عشرة شوف من هنا, من هنا. والله ما أسحل الدين للعصر شوف ما أحلى المذهب هذا كل 40 واحد بدك على المذهب مش على من جميع الجهات يعني ما تاخذ ما يعجبك بس, بس موجودين. ما من هنا يعني الخطب جاهزة كل شيء مكتوب كان في كمان كان وقت يعني قال عم في أنا يود من ست. أبنش لا. أبنش لا. أبنش لا. أبنش. ما أظنش ما أظنش يمكن هو حن يعني. مش عم يعني شوف سبحان الله لو الناس الطبخة هالتي تصل الفجر تجلس للشروق. خلاص بسم الحمد لله. آه الوقت الضحى هيك بختف يوم السلام عليكم. يا حبيبي ما شاء الله تقرأ لنا الله بينك يعني البقي ق البقي القليل اليوم الجمعة الشباب محتاجين بالجمعة. صلح أبى أحتاج يوم. نعم يمون كلهم. أظن يعني إلا رحم في بعضهم صحيح. سلمان بيحفظ بعض. المهم إن الشباب بيشتغلوا بطاعة الله. جلسوا وهم ولا جلس المهم إنه الإنسان يشكل وقته بما يقربه من الله. الله الله. آمين. يلا يا أبا حبيبه. تعال يلا نخلص الشهر. أعتقدت شيء أخله لسه تأخر <تصفيق> ذاك ما يتقبل. <تخل> السلام عليكم كل السلام عليكم الحين الجمعه شو يعني دي دي. عبد الرحمن مساء هيك أنا ما دي دي. أه هو عبد الرحمن فوق عبد الرحمن يا عبد الرحمن يبان لك سامعني تعال تعال حبيبي انزل هنا مطلوب الله يديك عبد المحسن. موجود فوق وراسه اللي تحت وكل جاهزين اذا في جمعه الحين جاهزين جمع لي أربعين واحد يا شيخ عبد المحسن انت انت وياهم لازم يكونوا من اهل الجماعه يعني وليسوا صغارا ولا نساء يلا يا شيخنا بسم الله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 قوم اختياره مغانم كثيره ياخذونها من اهل خيبر وكان الله عزيزا لا يغالبه احد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره وقال وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل فعجل لكم مغانم خيبر ومنع أيدي اليهود لما هم أن يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم ويهديكم الله طريقا مستقيم اللعو جاج فيه ووعدكم الله مغانم اخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت الله وحده هو القادر عليها وهي في علمه وتدبيره وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين امامكم ثم لا يجدون وليا يتولى امرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم سنة الله التي قد قالت من قبل ولن وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين ولم تجد أيها الرسول لسنة الله تبديله من فوائد الآيات إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله تقوم أحكام الشريعة على الرخط واليسف جزاء أهل بيعة الرضان منه ما هو معجل ومنه ما هو مدخر لهم في الآخرة غلبة الحق و أهله على الباطل وأهله سنة إلهية. وهو الذي بعد منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو ثمانين رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبيه وكف أيديكم. عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذهم بل أطلقتم صراحهم بعد أن أقدركم على أسريهم وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. فهم الذين كفروا صدقهم عن المسجد الحرام والذين معه أئمّي أهل رواه حيله ولو رجال مؤمنون وإسرى يدسى الله في رحمته الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المستد الحرام ومنعوا الهدية فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار ويصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من إشاء مثل المؤمنين في مكة لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله ورسوله عذابا موجعة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميلة حميلة الغالية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأزلها وكان الله بكل شيء عزيزمان إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى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 بهذه الكلمة من غيرهم وكانوا اهلها المستاهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء لقد <تصفيق> الحرام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 والذي هم أشد عن الكفار أعمى عليهم فأضرب من الماضي في وجوههم من أدر السدود ذلك ما ترون التواتر إن جريك زرع آخر يشبههم فلا وعلى غيرهم الكفار وعلى الله الذين آموا معهم الصالحات هم مغفرة محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متوادون تراهم أيها الناظر الركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم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 والتماسك والكمال وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يآخذون بها وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة سورة الحجورات مدنية من مقاصد السورة تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي والتحذير من الأخلاق السيئة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمم لا تقدموا بين يدر الله ورسوله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل واتقوا الله بامتثال أوامره واجتنا بنواهيه إن الله سميع لأقوالكم عليم أفعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق <تصفيق> صوت النبي ولا كي يضروا أن القول تجهد بعضهم لبعض أن تحبض أعمالكم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 إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى وأخلصهم لها لهم مغفرة لذنوبهم فلا يأخذهم ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة إن الذين ينادونك أيها الرسول من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون من فوائد الآيات تشرع الرحمة مع المؤمن والشدة مع الكافر المحارب التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه صلى الله عليه وسلم من يجد في نفس قلبه كره للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر وجوب التأذوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته ومع ورثته العلماء. ولو أنهم حتى تخرج ليهم لا خير لهم والله كوره. ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات النساء صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم لكان ذلك خيرا لهم من ندائك من وراءها لما فيه من التوقير والتعظيم والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم وغفور لهم لجهلهم رحيم بهم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره ولا تبادلوا إلى تصديقه خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره وعلى الله الحمد رسول الله لو اذبعكم في جثير من الأبر العز والعيين Allah la habda واعلموا ايها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم وهو أعلم بما فيه مصلحتكم لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقه التي لا يرضاها لكم ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فامنتم وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته وكره إليكم معصيته اولئك المتصفون بهذه الصفات هم مستالكون طريق الرشد والصواب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 وإن فرقتان من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما فإن أبت إحداهم الصلح واعتدت فقاتل المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاط وعدلوا في حكمكم بينهما إن الله يحب العادلين في حكمهم <تصفيق> إنما المؤمنون إخوة في الإسلام والأخوة في الإسلام تقتضي, تقتضي أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويكم المتنازعين واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهي رجاء أن ترحموا يا الذين لا يصفر <تصفيق> قوم من قوم es un esfuerzo ocupado en el animal cuando está bien todo el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 أولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي من فوائد الآيات وجوب التثبت من صحة الأخبار خاصة التي ينقلها من يتهم بالفسق وجوب الإصلاح بين من يتقاتل من المسلمين ومشروعية قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح من حقوق الإخوة الإيمانية الصلح بين المتنازعين البعد عما يجرح المشاعر من الصخرية والعيب والتنابز بالألقابة يا الذين الله من ولا يستسوا ولا يتبعون ضباوه اي يحب احدكم ان ياكل الله ان الله يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يوجبها من أسباب وقرائن إن بعض الظن إثم كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح ولا تتبع عورات المؤمنين من ورائهم ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره اغتيابه فهو مثله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهي إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم يرى الناس اننا خلقناهم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 قالت الأعباء أننا قل لم تؤمن ولئن قولوا أسلمنا ولما يدركوا فيما في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يجبكم من لا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 والله بصير بما تعملون لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم على حسنها وسيئها من فوائد الآيات سوء الظن بأهل الخير معصية ويجوز الحذر من أهل الشر من سوء الظن بهم وحدة أصل بني البشر تقتضي نبذ التفاخر بالأنساب الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافق اعتقاد بل هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان هداية التوفيق بيد الله وحده وهي فضل منه سبحانه ليست حقا لاحد سورة قاف مكية من مقاصد السورة إيقاظ القلوب الغافلة لإدراك حقائق البعث والجزاء وبراهينه ومشاهده التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قول تقدم الكلام على نظائرها في بدايه سوره البقره اقسم الله بالقران الكريم لما فيه من المعاني وكثره الخير والبركه لتبعثن يوم القيامه للحساب والجزاء بل لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب فهم يعرفون صدقك بل تعجب أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة وقالوا من تعجبهم مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب أنبعد إذا متنا وصرنا ترابا ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شيء مستبعد لا يمكن أن يقع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 بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما جاءهم به الرسول فهم في أمر مضطرب لا يثبتون على شيء بشأنه ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال أهل أهل أهل أهل أهل أهل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 والأرض بسطناها صالحة لاستكنا عليها وألقينا فيها جبالا ثوابتا حتى لا تطرب وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرا لكل عبد الراجع إلى ربه بالطاع ونزلنا من السماء مباركة. ونزلنا من السماء ماءا كثيرا النفع والخير فأنبتنا بذلك الماء بساتين وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره وأنبتنا به النخل طوالا حاليات لها طلع متراكب بعضه فوق بعض للعباد به ميتا كذلك كذبتنا ما من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه وأحيينا به بلدة لا نبات فيها كما بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحي الموتى فيخرجون أحياء كذبت قبل قوم نوحي وأصحابه ورسي كذبت قبلها هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول أقوام, أقوام بأنبيائهم فكذبت قوم نوحي واصحاب البئر وكذبت ثمود وعادن وفرعون وقوم الوطة. وأصحاب وقوم كل كذب وكذب قوم شعيب اصحابه الايكه وقوم تبع ملك اليمن فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب فعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول من فوائد الآيات المشركون يستعظمون النبوة على البشر ويمنحون صفة الألوهية للحجر خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال المطار وإنبات الأرض القاحلة والخلق الأول كلها أدلة على البعث التكذيب بالرسل عادة الأمم الساذقة وعقاب المكذبين سنة إلهية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 ما, من قول إلا لديه رقيب عزيز. ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر وجاء وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتفر ونفخ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 ويقول الله للملكين السائق والشاهد القيافي جهنم كل كفور للحق معاند الله من الخير كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق متجاوز لحدود الله شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد الذي جعل مع الله, آخر الذي جعل مع الله معبودا آخر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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد قال الله لا تختصموا لدي فلا فائده من ذلك فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر بي وعصاني ما يغير القول لدي ما انزل ولا ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي ولا اظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزيادة بزياده سيئاتهم بل ادزيهم بما عملوا يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصات فتجيب ربها هل من مزيد طلبا لزيادة غضبا لربها ولما ذكر الله بعيد الشديد للكفار ذكر ما أعده لعباده المؤمنين فقال وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره وإشتباه نواهيه فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم. هذا ويقال لهم هذا ما وعدكم الله لكل رجع إلى ربه بالتوبة حافظ لما ألزمه ربه به. من خشي الله بالسر حيث لا يراه الا الله ولقي الله بقلب سليم مقبلا على الله كثير الرجوع اليه. يقال لهم ادخلوا الجنة دخولا مصحوبا بسلامة مما تكرهون ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده.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 ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيرا وموعظة لمن كان له قلب يعقل به أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل سماوات وخلقنا الأرض وما بين السماوات والارض في ستة ايام مع قدرتنا على خلقها في لحظة وما اصابنا من تعب كما تقول اليهود اصبر لحكمه اصبر على ما يقوله ناصر بحمد قبل طلوع الشمس الرسول على ما يقوله اليهود وغيرهم وصلي لربك حامدا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلي العصر قبل غروبها ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات واستمع يوم ينادي من مكان قريب واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية من مكان قريب يوم يسمع الصيحة بالحق يوم يوم يسمع صيحة البعث بالحق الذي لا مريت فيه ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء إيه. <تصفيق> نحن نحن نحيي ونميت لا محيي غيرنا ولا مميت وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء يوم يوم تتشقق عنهم الأرض فيخرجون مسرعين ذلك حشر علينا سهل نحن بما يقولون وما بيد.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 من مقاصد الصورة تعرف المخلوقين بمصدر رزقهم وهو الله تعالى لكي يفروا إليه ويحقق العبودية له التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم يقسم الله بالرياح التي تذر التراب. والحاملات التي تحمل الماء الغزير. والجاليات وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد إنما, إنما يعيدكم ربكم به من الحساب والجزاء حق لا مريت فيه وإن, وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة من فوائد الآيات الاعتبار بواقاع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية خلق الله خلق الله الكون في ستة أيام بحكم يعلمها الله لعل منها بيان سمة التدرج سوء عداة اليهود في وصيهم الله تعالى بالتعب على خلق السماوات والأرض وهذا كفر بالله. ذات ويقسم الله بالسماء حسنة الخلق ذات الطرق. إنكم, قول مختلف. إنكم يا أهل مكة لفي قول متناقض متضارب. تارة تقولون القرآن سحر وتارة شعر وتقولون محمد ساحر تارة تارة شعر يصرف عنه من مرضي يصرف القران الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من صرف عنه في علم الله لعلم أنه لا يؤمنه فلا يوفق للهداية قدر هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا الذين هم في الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها يسألون, يوم الدين. يسألون متى يوم الجزاء وهم يعلم لا يعلمونه وهم لا يعملون له يوم هم على النار فيجيبهم الله عن سؤالهم يومهم على النار يعذبون ذوقوا فتنتكم هذا ليكم. يقال لهم ذوقوا عذابكم هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيره عندما تنذرون به استهزاء عندما تنذرون به استهزان إن, وعيون إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية أخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا كانوا قليلا من الليل كانوا يصلون من الليل لا ينامون إلا زمنا قليلا وفي هم وقت الاسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم وفي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 في أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله أفلا تبصرون لتعتبروا رزقكم وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني وفيها ما تعدون من خير او شر ورب السماء والارض ان البعث لحق لا شك فيه كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم, أكرمهم عليه السلام سلاما قال سلاما فإن دخلوا عليه فقالوا له سلاما قال إبراهيم ردا عليهم سلام وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم فما لأهلي خفية فجاء من عندهم بعجل كامل سمين ظنا منه أنهم بشر لا فقرب العجل اليهم وخاطبهم برفق الا تأكلون ما قدم لكم من طعام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 يصلح لهم من فوائد الآيات إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة فضل قيام الليل وأنه من افضل القربات من اداب الضيافة رد تحيتي بأحسن منها وتحضير المائدة خفية والاستعداد للضيوف قبل نزولهم وعدم استثناء شيء من المائدة والإشراف على تحضيرها والإسراع فيه وتقريبها للضيوف وخطابهم برفق والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد